فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن أطعمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِساءِ نَصِيبٌ وَلِلنِساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُفًا وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار إنما يأكلون فِي بطونهم نار وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكم الله في أُولَادِكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيِنَ فإن كن نساءاً فوقتنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلهم نصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه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 ولهُنَّ رُبْعُ مِمَّ أتَرَكْتُمْ إلَّا مَنْ يَكُلْكُمْ وَلَدًا، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمْ نَثْمُلٌ مِمَّ أتَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُصُونَ بِهَا أُوْدِيٌّ وإن كان رجلا يورث كنالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهم السدس فإذ كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيته يوصى بها أو دين الغير مضاض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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فَإِذْ تَبَى وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابَ رَحِيمًا إِنَّمَا التُّوُبَةُ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ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 أن لتدهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا إلا أيأتنا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسان تكره شيئا فعسان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت مستبدلا زوجا كان زوجا واتيت إحداهن قل وآتيتم إحداهن قلطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 حُرِْمَ عَلَْكُم أَُّه تُكُمْ وَبَنَااتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم وَعََّاتُكُمْ وَقَالَاتُكُم وَبَناتُ الْ الأأَخ وَبَنَااتُ الْ الأُؤْتْ وََُّهَا تُكُم الَّ أَوْضَعَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم لِنَروضَعَ وََُّهَا تُنِسَائِكُمْ وَرَضَ إِبُكُمُ الَِّي فِي حُجُورِكُم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 فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون شؤزهن فعضهن وهجروهن في المضاجع فعضهن وهجروهن في المضاجع وضربهن فإن أطاعنكم فلا تبعوا عليهم. إن الله كان عليا كبيرا وإن خذتم شقاق بينهما فابعدوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 ان مختلن فقرا الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رياء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 وإنتك حسنتين يضعفها وإنتك حسنتين يضعفها ويؤتى باللدنه أجر عظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك وجنابك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصوا رسول لو تسوابهم الأرض لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا لين بألسنتهم لين بالسانتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأقعنا واسمع ونقرنا لكان خيرا لهم واقوى لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم لا يؤمنون الا قليل يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل ان نطفئ وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على اعدبارها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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هؤلاءك الذين لعنهم الله فَمَن يَعْلِنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن الله فضليه فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من خذ عنه وكفى بجحنم مسعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصله النار سوف نصله النار كلما نضج الجلوده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 فإِن تَنَازَعَتْنِ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أنزل نزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكثر به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين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 أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا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 ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَانِعَةٌ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 كفلا منها، وكان الله على كل شيء مقيت. وإذا حيتو بتحية فحي بأحسن منها، فحي بأحسن منها أو ردها. إن الله كان على كل شيء حسيبا، الله لا إله إلا هو ولا يجمع أنكم إلى يوم القيامة، لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.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 فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاقذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردون إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفؤ أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن لا يقتل مؤمنا إلا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَقَضِي بَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعْدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لا استؤمنا ان تبتغون عرض الحياه الدنيا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما وكان الله غفورا رحيما إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَكْوَتٍ قَالُوا كُنَّا مُصْبَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 kethiran wa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 فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك.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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ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 اذا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه امن أم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله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 ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وَلَوْلَا فضل الله عليك ورحمة لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آِلَهًا وَإِذَ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَخْذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ ولا آمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا قسر مبينا يعدهم ويمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم شيطان إلا غروراً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 وَأَعْدَ اللَّهِ حَقَّهُ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِلَلَ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءَ أَيُّ جِزَابِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْمٍ وَلَا نَصِيرٌ وَمَن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَو أُوْلَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُبْلَمُونَ نَقِيرًا فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُبْلَمُونَ نَقِيرًا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيقاً ويستفتونك في النساء قل لله يكتب فيهن وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتمن النساء إلا تلا تؤتونهن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 فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأن الشح وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِيَّا تَتَرَوَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهُ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 ضعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم زدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقفر بها ويستهزؤ بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 لا تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 إن تبدو خيراً أو تخفو أو تعفو عن الصوّن فإن الله فإن الله كان عفواً قديراً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 وَآتَيْنَا موسى سألقانا مبينا ورجعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدو وقلنا لهم وقلنا لهم لا تَعْدُوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْقَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا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 لكن رواصخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل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 يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فإِنَّ لِلَّهِ مَا في السماوات والأرض فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا